لون من نسائهم تربط أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم 124. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمنون من ذي الله واليوم الاخر وبعلتهم احق بردهم في ذلك ان اراد اصلاح وله مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتمه شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم. 117. فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به 118. تلك حدود الله فلا تعتدوها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 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَنكِحُ حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لقوم يعلمون